ولم يعين ولكنه بين في آيات أخرى أنه هود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام كقوله تعالى وإلى عاد اخاهم هودا في سورة الأعراف وفي سورة هود وغير ذلك من المواضع قوله تعالى أن تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن النبي يهودا نهى قومه أن يعبدوا غير الله وأمرهم بعبادة الله تعالى وحده وأنه خوفهم من عذاب الله إن تمادوا في شركهم به وهذان الأمران الذين تضمنتهما هذه الآية جاءا موضحين في آيات أخر أما الأول منهما ففي قوله تعالى وإلى عاد اخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره في سورة الأعراف وسورة هود ونحو ذلك من الآيات وأما خوفه عليهم العذاب العظيم فقد ذكره في الشعراء في قوله تعالى واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم وهو يوم القيامة قوله تعالى قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين معنى قوله تعالى لتأفكنا عن آلهتنا أي لتصرفنا عن عبادتها إلى عبادة الله وحده وقد تضمنت هذه الآية الكريمة أمرين أحدهما إنكار عاد على هود أنه جاءهم ليتركوا عبادة الأوثان ويعبدوا الله وحده والثاني أنهم قالوا له ايتنا بما تعدنا من العذاب وعجله لنا إن كنت صادقا فيما تقول عنادا منهم وعتوا وهذان الأمران جاءا موضحين في غير هذا الموضع كقوله تعالى في الأعراف قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قوله تعالى وأبلغكم ما أرسلت به ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن نبي الله هودا قال لقومه إنه يبلغهم ما أرسل به إليهم لأنه ليس عليه إلا البلاء وهذا المعنى جاء مذكورا في غير هذا الموضع كقوله تعالى في الأعراف قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين وقوله تعالى في سورة هود فان تولوا فقد ابلغتكم ما ارسلت به اليكم الايه قوله تعالى بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب اليم قد قدمنا الايات الموضحه له في سوره فصلت في الكلام على قوله تعالى فارسلنا عليهم ريحا صرصرا في ايام النحسات قوله تعالى ولقد مكناهم فيما ما مكناكم فيه لفظة إن في هذه الآية الكريمة فيها للمفسرين ثلاثة أوجه يدل استقراء القرآن على أن واحد منها هو الحق دون الاثنين الآخرين قال بعض العلماء إن شرطية وجزاء الشرط محذوف والتقدير إِنْ مَكَّنَّاكُمْ فيه طغيتم وبغيتم، وقال بعضهم إن زائدة بعد ما الموصولة حملا لما الموصولة على من نافية لأن من نافية تزاد بعدها لفظة إن كما هو معلوم وقول دريد بن الصمة في الخنساء ما إن رأيت ولا سمعت بمثله كاليوم طالي اينق جربي فإن زائدة بعد من نافية في البيتين وهو كثير وقد حملوا على ذلك ما الموصولة فقالوا تزاد بعدها إن كآية الأحقاف هذه وأنشد لذلك الأخفش يرج المرء ما إن لا يراه وتعرض دون أدناه الخطوب أي يرجي المرء الشيء الذي لا يراه وإن زائده وهذان هما الوجهان اللذان لا تظهر صحة واحد منهما لأن الأول منهما فيه حذف وتقدير والثاني منهما فيه زيادة كلمة وكل ذلك لا يصار إليه إلا بدليل يجب الرجوع إليه. أما الوجه الثالث الذي هو الصواب إن شاء الله، فهو أن لفظة ان نافية بعد ما الموصولة. أي ولقد مكناهم في الذي ما مكناكم فيه من القوة في الأجسام وكثرة الأموال والأولاد والعدد. وإنما قلنا إن القرآن يشهد لهذا القول. لكثرة الآيات الدالة عليه فإن الله جل وعلا في آيات كثيرة من كتابه يهدد كفار مكة بأن الأمم الماضية كانت أشد منهم بطشا وقوة وأكثر منهم عددا واموالا واولادا فلما كذبوا الرسل أهلكهم الله ليخافوا من تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم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 فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة واثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم الآية وقوله تعالى في الروم لم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثار الأرض وعمروها أكثر مما عمروها الآية. وقد قدمنا الآيات الموضحة لهذا في سورة الزخرف في الكلام على قوله تعالى فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين بهذا أيها المستمع الكريم نأتي على نهاية لقائنا آملا أن يجمعنا بكم لقاء قريب وأنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته